أ ع و ذ بالله من الشيطان عزيز بسم الله الرحمن الرحيم إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات ا م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن ي ض ل فلا هادي له ونشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ونشهد أ ن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة وجاهد في الله حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين والتابعين لهم ب إ ح س ا ن الى يوم أ م ا بعد أيها ا ل إ خ و أخوات ة الكرام كريمات من أ فإن ص د ق ا ل ح د ي ث كتاب الله تعالى الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ا ل ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ضلاله في النار نعوذ بالله من النار وما يقرب إ ل ي ه ا من القول وحده سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إ ل ا ما فهمتنا إ ن ك أ ن ت الجواد الكريم إ خ و ا ن ي اخواتي ها نحن في أ و ا رمضان خ ر شهر لم ي ب ب ق ي ن ن الليله ربين ا ع ي د إ ا و واحد م أ ن ا ل ش ر ع ن ن د ان قد بالحمد استكمل الثلاث الخير ذلك لله والليلة وفي إ شاء الله سنتحدث بحول الله مع قوته عما نحن م خ د م و ن عليه بعد ن ه ا ي ة رمضان فبعد رمضان أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الاخوات يكون يوم عيد ف ت ر ح وبعد رمضان من بين المستجدات التي تجد في هذه ا ل أ م ة هو أ ن ه ينتهي رمضان و ي ب د أ ش و ا ه و ب ن ه ا ي ة رمضان الذي كانت فيه كما جاء في الحديث أ ب و ا ب النيران م غ ل ق ة ستفتح بعد رمضان وفي رمضان الذي فتحت فيه أ ب و ا ب ا ل ج ن ة قد تغلق بعد رمضان وفي رمضان س ف د ت مرضه الجان فيطلق صراحهم بعد رمضان وبعد رمضان ف ت ت غ ي ر كثير من أ ح و ا ل الناس كما نرى ونلاحظ في كل س ن ة حيث يكثر ا ل إ ق ب ا ل على الله في رمضان ويقل في شوال وما بعده من ش ع و ر تقل عند المسلمين ا ل ص ل ا ة ويقل الذكر وتنقص ا ل ص د ق ة والنفقه في سبيل الله ويقل ا ل إ ق ب ا ل على كتاب الله ويقل ا ل إ ق ب ا ل على بيوت الله رمضان ازدحام لا تكاد تجد مكانا لتصلي فيه إ ذ ا خرجت م ت أ خ ر ا في غير رمضان بعض المساجد تكاد لا تجد فيها إ ل ا صفا واحدا ومنها من لا يكتمل الصف الواحد فيها إ ذ ا هذا من المستجدات التي نحن مقبلون عليها ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى يوم العيد وما فيه من أ ح ك ا م ومن سنن والذي هو يوم الفرح ويوم ا ل ص ر و ر و ا ل ب ه ج ة ويوم ا ل أ خ و ة و ا ل ت ح ا ب والتظاور والتراحم والتضامن و ا ل إ ن ف ا ق في سبيل الله و ا ل إ ك ث ا ر من ذكر الله و أ د ا ء الصلاه و إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة إ ذ ن أ ه م شيء ينتظر ن ا بعد ن ه ا ي ة رمضان و إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة ز ك ا ة الفطر والتي تسمى ز ك ا ة ا ل أ ب د ا ن هناك ز ك ا ة ا ل أ م و ا ل و ز ك ا ة ا ل أ غ ن ا م والابقار و ا ل إ ب ل و ز ك ا ة الحبوب والمحاصيل زراعيه ة و و ز ك ا ة ا ل أ ب د ا ن زكاه ة الأبداع ي ك الفطر ة ا نزكي أ ن ف س ن ا ب ز ك ا ة الفطر و ز ك ا ة الفطر أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت ب ا ل ن س ب ة لرمضان كسجود الساوي ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة من سهى بصلاه سجد سجدتين إ م ا قبل السلام و إ م ا بعده فحسب المذهب المالكي ا ل ز ي ا د ة يسجد لها بعد السلام والنقصان يسجد له قبل السلام لترقيع ا ل ص ل ا ة فبما نرقع صومنا الذي قد وقع فيه الكثير فيه الغفلاء و اقترفنا كثيرا من اللغو ي و من ا ل ر ف ة في رمضان و لا ا لان ذ ي ل يستفق الصيام مع ل أ المفروض بالصيام أ ن تصوم جميع جوارحنا عن معصية الله ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى ا ل إ م س ا ك ع ل ى الطعام و الشراب و ش ه و ة الفرج من ط ر و ع الفجر إ ل ى غروب الشمس لعلكم تتقون ما اقترفناه من أ خ ط ا ء و مخالفات من لغو ي و ر ف ة فترقيعه هو إ خ ر ا ج ز ك ا ة الفطر فما ا ل غ ا ي ة من ز ك ا ة الفطر وهذه منها ما هي غايات ومقاصد ز ك ا ة الفطر ومتى تخرج ومتى تجد وعلى من تاجد وكم قدرها وقيمتها ومما تخرج ولمن تعطى س أ م ر بحول الله عز وجل على هذه ا ل أ س ئ ل ة مجيبا عنها بحول الله مع قوته ثم أ ت ح د ث عن يوم العيد وما فيه من احكام كذلك بصلاه ة وغيرها اما الزكاه التي تسمى زكاه الفطر او صدقه الفطر سببها هو الفطر سبب الزكاة ويديك سميت زكاه الفطري هذا نهايه رمضان يجب اخراج هذه الزكاه وقد فرضت هذه الزكاه في السنه الثانيه من الهجره في شعبان وهي السنه التي فرض فيها ف في ي ا م رمضان فرض فيه صيام رمضان فرضت فيه زكاه ا ل ف ت ر ة لها ن صله في رمضان وهذه ا ل ز ك ا ة تميز عن غيرها من الزكوات ل أ ن ه ا هي ض ر ي ب ة على ا ل أ ش خ ا ص ز ك ا ة ا ل أ ش خ ا ص ا ل زكاه المن الأشخاص. لما يبلغ النصاب ويحول عليه الحول تجب فيه ا ل ز ك ا ة ومحاصله ا ل ز ر ا ع ي ة حين حصدها ا و إ ع د ا د ه ا ت خ ر ج ا ل ز ك ا ة منها إ ذ ا بلغت النصب ز ك ا ة ا ل أ ن ع ا م كذلك بعد مرور الحول عليها وبلوغ النصاب تخرج من ه ا ا ل ز ك ا ة لكن ز ك ا ة الفطر هي ز ك ا ة المال ز ك ا ة الانعام م ل ل زكاة ا زكاه المحاصيل الزراعيه وزكاة الفطر زكاه الاشخاص ل شريعة ل ت ز ك ي ة الناس وتطهرهم ي لقوله تعالى خذ من أ م و ا ل ه م ص د ق ة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إ ن صلواتك س ك ن ا لها نزكي أ م و ا ل ن ا ونزكي انعامنا و م ح ا ص ل ن ا ونزكي اشخاصنا ولذلك لا يشترط لها لا ا ة يشترط لباقي الزكاه هذه الشروط كما هو ا ل ش أ ن في ا ل زكاه اخرى ل أ كما ستلاحظون اخواني أ خ و ا ت ي من ملك النصاب بشروطه وغيرها لكي لا نصاب ولا حول ولا الزكاة مبينة نصاب مواضع في شروط النصاب والحول لا ي خ ر ج إ ل ى ا ل أ غ ن ي ا ء م ه ا ت ه ستلاحظ لا يشترط فيها حول ولا نصاب ولا غنى ولا أ ي شيء لا نقدم وتجب على الكبير وعلى الصغير وعلى الذكر وعلى ا ل أ ن ث ى وعلى الحر والعبد حرار ويسميها ق عنا عجل و الفقهاء ز ك ا ة الرؤوس أ و الرقاب أ و ا ل أ ب د ا ل زكاه الرؤوس المجرد اللحظة الغنم مرات ومسوما الرؤوسة الغنم فتحنا لدينا الرؤوسة فتحنا حسبوا رؤوسنا زكاة يتعلم يقولون يقولون يعمل مئة عندك في、اللحز. كي يشحى يضعفوكين قلت أو أو والبقاء بعض المقابيز ف ي ا ل ل ع ن ة يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد ك ن قد يكون قد يكون قد ي ت و ن قد يكون قد يكون قد و ا و ن ت د يكون قد ي و ن قد ي و ن قد ي ن و ن قد يكون قد يكون قد ك و ن قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون ق و ن قد يكون قد يكون قد ي ك إ خ ر ا ج ك و ن قد ي ك ا ة ع ن ه د يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد ي ك ن قد ك و ن ق ك و ن قد يكون يكون قد يكون ق يكون قد و ن ق ك و ن قد يكون قد ك ر ب قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون ت د ي ك و ر قد يكون ق ك و ن ق و ن د ي ك ن قد يكون د ي و ن قد ي ك ن قد يكون يكون ق ي ن قد يكون د يكون ولكنهم كانوا يحاولون ان يكونوا ملكا ا ع و د ويعطوني ويعطوني ويعطوني ويعطوني ويعطوني ويعطوني و ي ل ط و ن ي و م ع ك و ن ي ويعطوني ويعطوني ويعطوني ويعطوني و ي ع ا و ن ي ويعطوني ويعطوني ويعطوني ويعطوني و ي ع ط و ل ي ويعطوني ويعطوني ا ي ل ط و ن ي ويعطوني و ي ا ل و ن ي ويعطوني ويعطوني أن غالب ما ندعوه للإنسان أن يبارك له ولكن كثير ما يدعو الناس كذلك الثبته وعموم الناس العوام الخواص بك يقول الله يبارك فيك الله يبارك في ك يبارك في عمرك يبارك في ع ل م ك يبارك في إ ي م ا ن ك و إ س ل ا م ك واستخامتك وولادك وزوجتك ودارك يبارك فيك كامل و ا ل ب ر ك ة من أ س ب ا ب ه ا الزكاه اذا أ ر د ت أ ن يبارك الله فيك وفي عمرك وفي حياتك كلها عليك أ ن تزكي نفسك كما تزكي مالك وكل ما تملكه وبلغ النصاب وحال عليه الحول فيما يشترط في, في الحول ا ذ ن هذه الزكاه التي ي ن ع ب ان شاء الله وشرعت مع رمضان وتكون كسجود الساوي ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة تسمى رمضان هي تسمى زكاه الرؤوس والرقاب والابداد ل ج م ي و ل ل ل ي تزيف ا ع ي ن يأخذ ا ل ل ل ر ز و ا ي ب ح ت مئه و ا ل ع ش ي ا إذا ع ن د ه زهر ع ن د ه مثلا و ت ص ل ه مئه وعشرين ا ل ك سنه ونصف مئه بين وعشرين ي ن إذا كان و عزا سنه ونصف لما كان مئه وعشرين سنه فاذا شوف النظره القصيره للانسان شوف بخ ا ل إ ن وشح ا ل إ ن س ا ن يعطيهم ي و 1 الساعه وشح الانسان وحملهم ي ي م ل ه ك اذا ك ا ن م ا ي ع ر ف الله جيدا وقبل م ن ي ع ر ف ه كيف كانوا ي ج ي م ن ه ويقولون ا ن ي م جاءت ق ولدهم ولانهم أتقول يفرحوا ي بذلك يفرحوا ل أ ن ه ا غ ن ى الله عز وجل واعطاه صدق من ي الذين واجبت عليهم ا ل ز ك ا ة ويفرح لما ي خ ل ا ل ز ك ا ة ك ي من المؤمن يفرح إ ل ى انفق وكي ي غ ا ب و ا ويتعلموا ويغضبوا ويتعلموا و ي غ ا ب و ا ويتعلموا ا ل ويعلموا ويعلموا ويعلموا ل ويعلموا و ي ع ر ب و ا ويعلموا ويعلموا و ي ق و ل ا ل ك م ب ي ا وقالوا خ السبيل بخدات لنا ميزاق ك ي ر ان نتركها في سبيله اللي ونحن نتركها د في سبيله و ل ح ن نتركها في والنية سبيله ا ا ل ن ة ا ونحن نتركها في سبيله ركعات أ ا ذ ا كانت ح س ب ه ا و ر فاذا كانت تتحسبه دور ف ا ذ ب كانت تتحسبه د و ل م ا ذ ا كانت تتحسبه دور ف ا ذ و كانت نوافل ي فاذا كانت تتحسبه دور و إ ذ ي كانت ل تتحسبه لله فاختارها تكون ط ي ب ة و ت ك و ن خ ا ل ص ة لوجه الله في قلبك وتكون ع ط ي ة لله وانتفر بهذا العطا ء ل أ ن ك تعطيها للغني الغني الحميد س و ر ب ا ل ع ز ة الغني الذي يعطينا ويمنعنا ويرزقنا ويغنينا بفضله يطلب منا ن ان نقرضه بل ياخذ الصدقه و ي أ خ ذ الصدقات و كما جاء في الحديث ب أ ن ا ل ص د ق ة لا تضع في يد المسكين ستضع في يد الله تصور نفسك أ خ ي المسلم تضع ص د ق ة ما في يد صاحب المال الغني الحديث الرضاك ذو ا ل ق و ة المسكين واخد ب ر كيف و ب غ تغتاج المسكين وانت تتحضر بأنها تتحضر تضع ي يد الله قبل أن تضع في مسكين تضعها في كيف يد المسكين ت وكيف تكون هل من أ ط ي ب ما عندك أ و من أ خ ب ز ما عندك هل من أ ح ب ا ل أ ش ي ا ء إ ل ي ك أ م من أ ب غ ض ا ل أ ش ي ا ء إ ل ي ك هل مما تحب أ م مما ت ب وإذن قال ع ز و ج لن ل تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه ولن نفي الاستقبال لن ا الاستقبال فإن تنالوا ف ع ل ل م ت ل البر حتى ت ل ف ق و ا مما تحب وتنفق وقلبك طيب بذلك و أ ن ت راض بذلك و أ ن ت مسرور ف ا ر ع بذلك ل أ ن ك وفقت ف أ غ ن ى ك الله عز وجل ووفقك ل ل ز ك ا ة و أ خ ر ج ت ه ا أو ا لك ص د ق ة أعطيتها لذلك عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين كانت إذا أرادت أن صدقة طيبتها بالمسك. كانت بالمسك. تخرج طيبتها لما سئلت عن ذلك لماذا يا ام المؤمنين تطيبين ا ل ص د ق ة قبل اخراجها قالت ل أ ن الصدقه تضع ف ي ي د الله قبل أ ن تضع في يد مسكين و أ ح بيد ب ت أن أضعها ف ي المسكين ل ه ط طيبة ي يريح ب شوفوا ا ا ل ن ي ش ل ك م مع الله واحببت ان ل اضع بيد ي الله ن مطيبا ز ا ل ماذا لكنه ت يمكن ان تذهب يمشي ب الى الارض مال ف ويعرف ا ل خ ي راقب وحبه نجد فيه له او عليه ويعرف انسانا ي في الارض على قيد الحياه أ خ ذ ا ل أ و ر ا ق التي يدخل بها إ ل ى ا ل ج ن ة شاهد له رسول الله ص ل الله ع ل م الذي لا ينطق ع الهوى إ ن هو الا وحي يوحى وبالناس يمشون على ا ل أ ر ض يقول عز وجل في محكم كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة فعلم ما في ق ل و ب ه ف أ ن ز ل ا ل س ك ي ن ة عليهم واتبهم فتحا قريبا فهو الحين وكيف يعبدون ر أ وأذكر و والكلام ا هؤلاء كانوا الله وكان لأن الله فيه نبي يحبون يحبوه رضي ن عنه عارفين من ه م ورضو ع ي وكيف يعبدون و إ ي م ا ن ه م قوي ة و زاد و يزيد يوما بعد يوم إن ا ل و ح ي ينجي و رسول الله صلى الله عليه و سلم بين اظهرهم ن ت م تعلمون كيف كانت نفقه ابي بكر رضي الله عنه في سبيل الله ونفقه عثمان رضي الله عنه في سبيل ا ل ه كانوا اغنى الناس وانفقوا كل ما يملكون في سبيل الله عثمان لما ادركته الوفاه رضي الله عنه لم يترك لاولاده شيئا ولو تركتهم اغنياءنا كان خ ي ر لهم فقال ان كانوا فاسدين فانا لا, أعين لا اعينهم على الفتن بمالي وان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين فينفقون ذلك المال كله في الحرام ر وهو ه يحسب ي ع ل الخيام وهو ل م ا ا ذ ج ي ب الليل ا ل ولا ن ه ت ق يحاسب ل ولا في حرار؟ ولا ترأي ما أحلى الله ولا ما حرم الله فلك نخليه بجزاله ودي صور و حرار ما ما ا في ترأي بغير بيخيه يعيشه أحرم ك ي ي و غ ي يخليه بيخيه ر ماذا تخدمه عليهم ى على الباروسة الحالة عار تخدمه ن وكي يجمع ل ا ل ا ل قد تجمع له يشربه في بضعة أ ي ا م ولكنهم ا ا السيئين لم لم و لان ل ا ا يكن الولثة يشبه ي لدينا ا م تمالا و شباب يكونوا مساعدهم حرفي و يجيبوا ر ا م و ل ك ن ه ا جهة ا لم ش ي ي ن لدينا مساعدهم مالو ولا ل بحرفها ذاك شيئا بالله يحاودي ولكن يجب ان يجمع المال لانه يجمع المال لانه يجمع المال لانه م ع المال لانه ي ج م و المال ل ا ي ي ن ن ع ا س م ا ل لانه ي ج و ع المال لانه يجمع المال لانه يجمع المال ا ن يجمع المال لانه ي و م ع المال لانه يجمع المال لانه يجمع المال لانه يجمع ا م ا ل لانه يجمع المال لانه يجمع المال لانه يجمع المال لانه يجمع المال لانه ا ج م ع المشروع يجمع المشروع أ لا تنسوا ي ل الاشتراك و في القناه ولكن ا مع لا تنسوا الاشتراك ع في القناه أيها ن ولكن م س لا مع تنسوا ا ا ل ق ر ي ة الاشتراك له في القناه عاد ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناه وكان يردون م س ك ي وكان يردون مسكين وكان يردون مسكين وكان الحاجة يردون مسكين ه وكان يردون مسكين وكان يردون ق خ ش ب م س ل ف ي ه ن م ز ا ل يردون مسكين وكان ب ي ر د و ل ا ل م س ك ا ن وكان يردون م ا ك ي ن وكان يردون مسكين و ل ا د الله ي ر د و ك مسكين أشد ولكن خ ب ب ا ر ا ص ب ي ت مره اخرى د ن يقوم يغسلوا ي د ر ب غ س ل ي ق ا ع د ه الناس ه ه ب بان ع ي ر يقوموا له شفقه خيزه له ب ي م ن ذ م ا ع د ه ا د ل ن ا ا ل م و ت ا ل م و ت كأس وكل الناس ش ا ر ب و ه و ا ل ق ع د ه الناس د بمساعده ن ك لي ض ل ت ن ا س يلنكت بنيها الآن وليس للمرء دارا يسكنها إ ل ا التي كان قبل الموت يبنيها ف إ ن بناها بخير طاب مسكنها ف إ ن بناها بشر خاب بانها ي ذات فقال لها ان تبنيه ا ل د خ لا تموت ولا تموت كل منها باسبوع ه و ب أ ر الحموات فيه ي الضرب ا ل ب المقاولين والبنان يبنيها كيف ولذلك ا م ي فيه كنت ساكن وبعته أعطوني التلمان أبقتها أتبيح تتبعش اخواني لا بد من زكاه اشخاصنا وابدالنا كما ن ذ ك ي أ م و ا ل ن ا وهذا ش يحتاج ء ي الى توفيق من الله ولذلك و خ ص ل ي س ي ر ا ل ه د ا ي ة كم من م ع ت د ي ن لم ي ي ر الله تعالى ه د ا ي ه و م س ل م و ا مؤمنين ويسلموا و ي س ل م ن ا ويسلموا ويسلموا ل ي س ل م و ا ويسلموا ويسلموا ويسلموا ويسلموا ويسلموا ويسلموا ويسلموا ويسلموا يعني نصلي و ا ص ل ح رساله من نسبه ابي يسرها علي و ص د ق كذلك اعطيني المال واهديني الى النفقه ويسري النفقة النفقه ة بزاعة غالية ولم يجد التنفق من الخبيث لي ب ولكن هناك قمح ا ل ممتاز وفارينه ع ن د ك ولكن هناك اشكال الزرع التي عندنا جديدة تسميه تكنيك ي الميكانيك التريسيانه ا تاسمية غربية ت س م ي ة غربيه ة تلقى تيكنيك أمك يعطي شايتك شايتك ك دريالك أخوة دريالك هالولد شوها اخوة شاية اخوة شاية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 ولكن ض ي ف ا خ د م ة ا شيء هذا هو س مخطئ ا يجيب حرفك ومخطئ و وكين م ر ي ئ و م ر ي ت و ر م كندير ر ي ئ و ر م ا درس د ر ي د ومخطئ ا ومخطئ ومخطئ ومخطئ ومخطئ ومخطئ ن ومخطئ ا ر س و م ر ي ئ ومخطئ ومخطئ ا كان ومخطئ ومخطئ ومخطئ ومخطئ ومخطئ ومخطئ ومخطئ ومخطئ و م خ ا ئ ومخطئ ومخطئ ا ل م ز ولكنهم ج ا ا لم ا يكن ي تردل يفعلون ا ا لو زيانا هو ما يفعلونه ا ك و ي ن ك هو بهذا الشبك ن ن وما ي ف ا ل و ن ه هو هذا المهم ا بهذا ر و وحتى ا ا ل خ و الجوادريها جاوريها هالج. ا ا د ر ي ه مصطلحات تقدمنا على ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و تقدمنا ح ت ى البريغه ا ل ع ص ي ل ة ه لان ا ل ع ا م ي ة المحليه عاده اقرب أ ما تكون إ ل ى ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة اذا كانت المجالات تقدمنا ي وخدف على العوامل العربيه المبسطه لنفهموا ن ي ديانيا تدخل ونعرفوا ولن يستطيعوا ل ص ل ا ح ا ت من التفازات و ا ل و م ت ح ر ك ه و م ا ل أ ف ل ا م والانترنت م وربما تتكلم مع ا ل أ ب و م ع ا ل أ م و ا ك ي ف ه م و ع ل ي شيء غريب ماذا ي س ي ن ا هو ع ر ب ي ة م او ه دي داريه ة ي وربما يحصلون اجنبيه سليمه ة إذن روى ا ل ج م ا ع ة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ز ك ا ة الفطر من رمضان صاعا من صمر أ و صاعا من شعير على كل حر أ و عبد ذكر أ و أ ن ث ى من المسلمين صاع ف ر ض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من صمر أ و من شعير على كل حر و عبد ذكر أ و أ ن ث ى من المسلمين الصاع هو أ ر ب ع ه امداد لمده الله عليه وفي س ل والمد م في و ح اللغه ا ل ي عندي العربيه ا ا في ل وفي الحديث وحفنة م ت و س ط ما ك ب ي ر ة ما ص غ ي ر ة وربعه منها هو الفتره وصفحه ا وعبر ل في المغرب وعبر ا اللي ض ح كل ن د ه م المناطق يعبر بها والمقابل ل ي يحبها هو العبر سنة م ت و س ط ة ي ح س قوله ب ع ة ل ك ل و ا ح د صغير ك ا ن أ و ك ب ي قوله ت ع ا ن أ وفي ق و ه ي د ا خ ل ى وفي قوله تعالى وفي قوله تعالى وفي قوله تعالى وفي قوله تعالى وفي قوله تعالى و ذ ك ر و ل ه ي ع ا ل ى وفي قوله تعالى وفي ق و ه ي و ا ل ى وفي قوله ل ع ا ء من ا ل ى وفي الخلف و ا ج ب ة ع ل ى ك ل مسلم ولماذا ي ل م ل ل م م ك ي ا شرعت ه و في فرض المذهب أنها وقال هذه الزكاه هي طهره للصائمين كما قال ل رَسُولُ اللهِ ه ذكاة فطري أُوً صلى الله عليه وسلم زكاه الفطري او ق فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ز ك ا ة الفطر ط ه ر ة للصائم من اللغو والرفا و ط ع م ة للمساكين هي و ا ا ل غ ة من شرعها هي ط ه ر ة للصائم من اللغو والرفا كالطهر من كل ما اقترف من لغو ورفا خلال رمضان كي يكفر الله عز وجل تلك الخطايا ب إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا وهي ط ع م ة للمساكين يوم العيد نغنيهم بها عن الطواف ونشاركهم معنا في الفرح وفي ا ل ص ر و ر وحتى لا ي ب ق ى م س ت غ ي ن بالتسول وطلب ب ما يخترسون به أما وقت ما وجودها تسجد أدي الزكاة الفقهاء على اتفق آ خ رمضان ا ا الوقت الذي خ ت بتحديد تجيب ت ل إلى ق و و فيه جزء ج الأوقات في الوقت الذي ت في به ف ي أ و ل ا ا و ق ت ا ل أ و ل غروب الشمس ل ي ل ة ا ل ف ط ر غضه غروب ب غ ر الشمس ي غضه هذا ك و الوقت اللو ل ل أ ن ه وقت ا ل ف ط ر من رمضان غضب لك غرب و الشمس و ك ا ن ت ت ه ل ا ل م غ ر ب ط ي ب ن ا افطرنا برمضان افقدنا بحلل حلل بحل صباح انت تاكل حتى يتبين لك الخيط ا ل أ ح م ر اما ا ل ب ي ض ر ك ي ش و ي حتى يحمى ع ي ن ي ت ف ي د ب ي ن الخيط الاحمر ن وفي الوقت الاول لنخيط ا س عندما هو راي الثوري واحمد واسحاق الشافعي في, الجديد. يعني في المذهب لكون اخ الجديد و احدى الروايتين عن ايمان ا ل د و ا ل ك ل ي ل ة الفطري وعنده ر و ا ي ة الراي ا ث ا ن ي وهو في الوقت الثاني وهو طلوع الفجر من يوم العيد هذا هو وقت الوجود هذا هو وقت ا ل و ق ت ا ن ي ج و د اختلف ا ل ج ز ا ل أ و ق ا ت وهو ر أ ي ابي حنيفه والليل الشافعي في القديم و ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة عن امام مالك م ا م ا ل ك عن الجزء ا ل أ و ق ا ت ن ج و روايه ر و ا ي ة غرم شجيات الفطر وروايه طلوع الفجر يوم العيد هذا هو ق ت الوجود و ف ا ئ د ة هذا الاختلاف لماذا هذا الاختلاف ل ي ل في العيد و ا ل صباح العيد في ج ل ف ج ر لا تخترقوا ذلك قالوا ليله كاملين وليله ق ص ب ل ح الفجر يقلوه كاملين الفائده هو ان ل ل يولد قبل الفجر المولود قلنا غنب ذاك الي ل ه كمنه النصر هذا يولد المولود قبل الفجر من يوم العيد ديالي. ديالي في يوم العيد غيبي يزاد صبح فبعده بين ما الشمس مثلا العشاء والمور ولا العشاء هل تجب ي عليه أم ل ام تجيب في الفائدة ن ا لا خ تجب ا إذا كانوا و قد و ه ا كيبدأ في عليه في هذا يجب كل من الغروب ع ذلك إذا ولد بعد الغروب لا ل بعد تجيب فهذا ك ه ذ ف ي ف ا ئ د ة أ خ ر ى حسب ا ل ر أ ي الثاني ا ل ل ي يقول وجوبها طلوع الفجر يوم العيد يعني و م ا ل ي هو خجل في الليل تجب ي عليه وفي ر أ ي السابقين لا تجب ي عليه هذا هو ا ل ف ا ئ د ة من هذا الاختلاف إلا ي ك ولكن ن سيداني إيدة هل وقت الوجوه بعد وقت الوجوه لكن هل يجوز ان نخي الزكاه قبل هذا الوقت او لا يجوز ما هو راي الفقهاء بذلك هذا و ج م ه الفقهاء غ ل ب ي ه الفقهاء يقولك يجوز أ ن تخرج ا ل ز ك ا ة قبل يوم أ و يومين من العيد وفي هذا فسحه قال ابن عمر رضي الله عنهما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ز ك ا ة الفطري ان تؤد قبل خروج الناس إ ل ى الصلاه ة قبل ل ما ي قال نافع رضي الله عنه ونحن فضاء ا ل إ م ا م نافع وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم أو ا ل يومين و اختلفوا ا فيما زاد على ذلك الى حتى الصحابه كان في ادوها قبل يوم أ و يومين و منهم ابن عمر رضي الله عنهما فعن أبي حنيفة أبي ل ح حنيفة و خصوص أبو خصوصية يجوز أبو يقول يجوز أن رحمه الله يقول يجوز ا دائمين المدرسيان بالية تقديمها رمضان تخرجها بالرمضان الشفيعي الله تقديمها الشهر أن أول عنده حنيفة من من في رحمه رمضان على أول سهر لان إ م م الرسول ك ح م ه ا ل ل صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم يعني يمرعهم والمساكين نغنيهم عن ذو الفقراء الطواف هذا غ ن ولكن ه معي ا ق و يحتاجون التسول وشوش ا لا أنه إلى ي ع و هذا ل كان ن رسول زمانه زمانه ع لا ي ه ل ل والسلام لا ص ا كان ة يتسول من الفقراء إ ل ا من اضطر إ ل ى ذلك اضطرارا ي لانها كما اخبر ا ر س و ل صلى الله عليه وسلم لكي ت س و ل عنده ما ي ك ف ي ر م ز ر أجريمة ولذلك ي د ل في الدنيا و ي د ل من الخير ي ب ع ولكنهم ا يوم ق ي وليس في الحياة ا وزعتوا م وجههم ة ا العلمي ل ن ي ح و ا شيء يقولوا ما ع ن عيني د للحياة و م ا ع ن د ه ش يوم القيامه دم مقدر ما يوم يحشوا شيء ة يبعثوا ل ل تعالى ش و ك ل ه م ا ل ن ا س وجههم ع ا د ي ي ن وجههم و ل أذن يخرح يحشي لأنه ما كان الدنيا وما في وزعه م ا يحترف لله ل ب ا ل ج م ي ولم يعترف بكرم الله وعطاء ب الله الله يعطيه ويقول ان ن ع ت ي ب ا ر ك ه لله هو اظلم كي د خ ل الله عز وجل ب ج ا ن ه الصدقه ولم يحتج ولم يحتج الا إ ل من اضطر إ ل ى ذلك اضطرارا و إ ل ا فهو مجرم ومزور وخائن لا يعترف لله بالجنه ل و إ ذ ك ت ل ا م المسوخين المسوخين الدنيا فيكونوا في احتفل المتسولين هذوك كتلاح ض و ء ب ا ل د ن ه م كانوا مقطعين ومسخين ويقومون بتنفيذها بهذا الشكل ويقومون م ح ت ر ف ي ن ع ط ي ه ا ل ل ب ه ل ا فستة ا ل ا ك ب و ي ق و لا ص بتنفيذها ا بهذا الشكل و ويقومون ب ر وكيف ت ن ف ي ذ ن ا شي بهذا الشكل ي وعطيه ويقومون ب ت ن و ي م ذ ه ا وقاموا ب ت ن ظ ي ف ا وقاموا ر بقصد ح بتنظيفه وقاموا ر س مرة ك بتنظيفه ي ر وقاموا بتنظيفه و ق ا م و ي بتنظيفه وقاموا بتنظيفه وقاموا ت ي بتنظيفه وقاموا بتنظيفه وقاموا بتنظيفه وقاموا دخلت بتنظيفه ولكنها تتمكن من ا ل ت ع ر ي ا م لتستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان ت س ت ط ي ب ان تستطيع ان تستطيع ا ب تستطيع ي ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ي ان تستطيع ان تستطيع ان ت س ت د ي ع ا ر ج س ت ط ي ع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ويقومون بتجربه في البلاد وفي المسلمين ويوقف فرعون عن الناس ويقعون الطريق على الفقهاء الحقيقيين وهم لا ي س ت ر د و ل ويجمعون ة الفلوس ويخدعون ا ل ي ن ه ويخدعونه في السنه ويصنعونه م في ا ل خ ب ز ص و فاذا كانت تملك ا ل ل إلي ح س ع ن د ه فهو يملك ر ي المسؤولين الكرس ويعطيك ل ت ي ل م س ؤ و هيا ك ل ي ن ويعطيك المسؤولين السكر ويعطيك مدلسة المسؤولين ا ا كان د ي المشروع ووهولادك وفي م ن ا ل و ا ح د د ي ر ص ن د و ق ف ي ا ل ر ا ب ا ر ي ل ه هات ش يمكن ب ان يكون ا ر ه ه ا ك قطو ع ن د ه ق في الربعاء منها فهو يمكن ا ل ل يكون عارضه ي هناك ي فندق في الربعاء فهو يمكن ان ل ا يكون إ ذ ا دازو على ك ف ن ل ق في ع الاخرين دكتور وساعاتك و س ا ع ا ي ك ي س ت ر ا ع ا ت ك و ي ا ه و ع ا ت ك و ه ا ع ا ت ك وساعاتك ر وساعاتك وساعاتك وساعاتك وساعاتك وساعاتك وساعاتك ل ى و ج ا ع ا ت م وساعاتك و س ا ل ل ي ك وساعاتك و م ا ع ب د ا ي م ق ت ر ك وساعاتك وساعاتك و ق ا ع ا ت ك وساعاتك و س ا ع ا ت ي وساعاتك ل وساعاتك بقي ب و ل ك ن ا م لم يكن يستطيعون ان ي و م ا بهذا ا ل ا م ش بهذا الامر بهذا الامر بهذا الامر بهذا ل ا م ر بهذا الامر بهذا ا ل ا م ي بهذا ل ا م ر بهذا الامر بهذا الامر بهذا الامر بهذا الامر بهذا الامر ب ه ن ا ا ل ا ر بهذا الامر بهذا ا ا م ر بهذا ل ا م ر ب ه ا الامر ب ه ا الامر بهذا ل م ر ب ا الامر بهذا ت ل ا م ر بهذا الامر بهذا ا ل ا م ب ه ذ ل م ر بهذا الامر ا ا ل م ر بهذا الامر بهذا الامر بهذه ا ل م ر بهذا الامر بهذه الامر بهذا الامر بهذا الامر به كانت ولكن افضل ي ب ان أرى يكون م هناك و ل إ خ و ا ن ي ر ا ه هاد ب ا ي ر ب ي ت ق و ر في ا ل أ م و ن ان ل ي هناك تلفت ا وصدقة اغنيه ف ف ي ع ل ويقولون ف يفعله شعاي الصباح ان ر هناك ي م اغنيه ليست حقوة راه من ترده ا ل ل ق م ة واللقمه ة كيف قلت ل من ا وخصنا من الغلم الجهود شوية كيف ا وقلوا الأخوة فقراء ب صبر ر و ن من س ك ن الذين لا يسألون النساء الحقيقي لا ا ا ل ح قال فيه سبحانه وتعالى للفقراء الذين أ ح س ر و ا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في ا ل أ ر ض يحسبهم الجاهل أ غ ن ي ا ء من تعفف تعرفهم ب س م ا ه م لا ي س أ ل و ن الناس الحافه ورمتين ا اكتاف وفي كثير من ا ل أ ح ي ا ء يبغي أ ع ط ي ز ك ا ت ويحطه لها كما أ م ر الله ر خ ص ص لرسول ه ويقلب ويستعمل إ خ و ا ن ي ان كان لا يعرف الفقراء و ر م ب ي ن و ك ي ن جمعيات الحمد لله الان اللي يقوم ي بهذا المهم حاصين الفقراء ب ا ل ع ن ا و ي ب ا ل ديورهم د ي ا ل و ش ي ف ي ن د ي ن ه م و م ح ق ر م ن ا ل أ م ر ب أ ن ه م فقراء فعلا والنفروض رفوضة وقعت بالعليقة هذا اللي ديال بحكم تسووله ومن المفروض أ ن تنشا جمعيات خيريه ة تكون م م تساعد أ غ ن ي ا ء في اخراج ا ل ز ك ا ة وتعرفهم ب أ ص ح ا ب ه ا وكذلك ز ك ا ة الطفل يمكن ا يجمعوا اللحم في العيد ا ل ل أ ض ح ا ء لهؤلاء الاوصار ويجمعوا ل جلود العيد مثلا ويعطى يرز بيعه في سبيل الله والمحسين عموما هذا هو على هذه التعاون على البريس حاصلهم أحيان باسمية العنوان وكيف على على يحلل مهمتهم في في ما ل من النفس و ش ح ا ل د ي المدخول ا ل وما ش هو خصوم نجمعيات المصدر كارين ولا شاري ولا راهن ولا كاري سلف مدينه ع م ش و فاذا قامت بان تجد الرجل و م د ي ئ ه واحده ولم د يردها ن خبنا وماذا تجعل منها مجمعين جميع الفيزا على اختها والجلابه على اختها و ا ل س ر و ك على ا خ و ه و ا ل ص ب ا ه و ا شي س ب ي ل ا م على اختها ومديرها على اختها ومديرها يسلق ل على اختها المعصب ر ومديرها ت ت ل ب س ى اختها ومديرها على ا خ ي ه وكان يحسبهم الجمعيات بهذا المعنى, المعنى, المعنى وكان ل يحسبهم الجاهل الاغنياء من تعفو فهؤلاء إ ل ى سوس ج م ع ي ة م ع ي ن ة لكنه يحس بذلك الدل و ب ه ذ ك ا ل إ ه ا ن ة قال لك ان تكون ا مجموعه ج م ع ي ة و ع ر ف ان الجمعيه ليست مناهج ا ي ر ى و ي لابة إ ز ع ا ج و ل ا بدل ولا ب ه و ا ن و لا ب ا س تكون ق ا ل ا ا و مناهج ش ك ل ل ة أ إ ذ ت اخرى ب لانها كي لا تكون م أقول ا ل ه ج ا و بذلك ا ر ى ولكن اصبحت م ج د س ا ل ان تكون افضل منك و بابا ل ولكن ت ه و ن افضل منك بابا ولكن لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحبني اخي لا يحبوني ان يكون احد م غ ف ر ي ن يحتاجون ل شيء كبطه و ا ل ل ه او ل كبوت او صباته ل أجلاله لسهي أنا خ ي شيء ب ويقولون انهم س ي ا ع ة و ل ن ي ان يكونوا ل ع ز ل ا ل ه او ك م ي ن ف ب و م ا عند الله ي ب ق ت ولكنهم ر ا ا ش لم ا يكن ع هناك ع د ه س ب ح ا ن ه لانهم ي في ل ك ن ر غ يكن ي ه ن ا ب ع ض ن ا اعطاه ن ا لانهم لم يكن ي ح ن ك ي عدوانا لانهم لم يكن هناك عدوانا لانهم لم ق يكن ه و ا ك عدوانا لانهم لم ت ع ط ي ك ي هناك عدوانا ل ا خ ه ا لم يكن ه ي ا ك ع د و ا كتحس ب أ ن ه م د لم و ه ا ن و ا ن ا ك ح س ب ا ل ك ب ر ي ة و التفاخر والتكبر والتي تتعطيهم اكثر م ن ه خايف ان يتحرر المؤمن العاقل عندما يعطيه ص د ق ة و ل ي ع و ه مسكين ك يعطيهم ويقلل طريقه لتتحرر ش شي مش ي مونا حال د ا ا ل إ خ ويعتشمونهم ا ا ن ن من السلف ف صالح هذه و ل ا و ج ي ب حال يجي ما وقال سبحانه د و ل ا وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمني والولد رواه الله عز وجل ينخذ ت وشبهه بالذي ن ينفق امواله رئاء الناس الى السمع و ا ل س و ا ل إ ذ ن س ت ل ا ح ظ و ا ب أ ن المذهب المالكي وشهور ا ل إ م ا م أ ح م د هو ا ل أ ق ر ب إ ل ى تحقيق مقاصد ا ل ز ك ا ة ل أ ن ه قال يجوز أ ن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. لأنه يومين لا او تتلق بالعيد ي م يومين يعني كي يقام يقضي من وكيفرح العيد وكيفرح يوم العيد وكيفرح يوم العيد وكيفرح وكيفرح الجميع عن عاففا أنك من التغناء إن كان كيفرح بالغرض هذا الفرحات تواجه الطوافل أما المحترفين رانها الإدعال في لانه يمكن ان يكون لديك مؤمن ل ا ع ل يمكن ان يكون لديك ا ل مؤمن ي لديك ز مؤمن لديك مؤمن لديك مؤمن ل ك ي ف ك مؤمن لديك ا مؤمن لديك م ا ل م ن ل ش ي ط ا ك مؤمن لديك ا مؤمن لكن كارل م ا ر ق و ل لك تهنيت مالك تهنيت لك تتكاثر ح ا ل ي ة و ل ا ع ل المانه هل لكم كان شيء مال ديالك ن تتصرف معه هكذا و ي ض غ ق عليك ع و ت س ك ل معه غلطه ا ل ه ا ت وما تخشي وتهبط وحتى ت ش و ف وتشاهدوه ديال الباب الدار وتتحقق شي على شيء حالك فلوسك وليده الله عز وجل تطمئن من الفوق ما كان يريد ذ ك ر هكذا اوجعشكم ه ا حق الله كنت المانه ذكره الجريده وراح خ ش ي تذق ع ومعها معك. وإن وإن وإن كفرتم إن لا لا تتعامل معك ا بها م ل لا كل ولئن وإن حسنك يدير شيء شكرتم ب منكم عذابي مسكين ل ا ا ب م أ و فقير وليس من ا ل م ت س و ل ي ن المحترفين وليس م لا عاد ولم يعاد تلقى الفقير ح ويقول ج ي ي ب و لك هو ان ل ل د و و ة ت ق و ل ن قد ا م واحد, واحد من أول ر ن أننا ا في ب ع ه و د ن ا لا ف ي ه الامه ا ع لا ئ ة ف ي ا العاد ويقول ل إلى ا مئة أن ل ي م ا لك ان أعطيش ما تكون حاجة ا د ل امرت بهذه الامه ويقول ا وقفت لك ان تكون قد امرت بهذه الامه ح د أنا عندها قد يجي ولكن سياتي د ي ل يجيك فوق لها ي ولكن ت لي سيدنا ل عاد ح لا يمكنك ان تخرج منها و ل ك ر ك تدعى لها و ا خ ر ج تدعى ه لها ص ل ا ة ف ي ة ان تدعى لها ان تقوم بها من اول ا م ر ا م وهو حديث ابن عباس ا ل ح ك م ة في إ ي ج ا ب هذه ا ل ز ك ا ة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ز ك ا ة الفرس طهران ا ل ص ا ئ م من اللغو و ا ل ر ف ا وطعمه المساكين من أ د ا ه ا قبل ا ل ص ل ا ة فهي ز ك ا ة زكاه م ق ب و ل ة ومن أ د ا ه ا بعد ا ل ص ل ا ة فهي ص د ق ة من الصدقات ة ورد و بلكم إ خ ن مكان أنا ي كي يخرج ويحطر في مكان ويقول كي خرجها ما أنا قبل ل ص ولكنهم و لم ل ل ف يكنوا ملحدا هذا ويعطي خرج م ا الملحدا ا ا ن ن على و ن خرجتها ض ر ي خرجتها ضاري من و ع ط ي الملحدا ويعطي الملحدا ي ت ه ويعطي و ا ل ر م وإذا ا ح د ا ويعطي الملحدا و ي ت من ر ط ن ا ر ل م ل ه ذ ا ا فقالوا ب ل السالة نحن ر م هل نحن هادركم ا نتحدث ع ي ك بشيك عنها ق ا ل غ ا ي ة و ا ل ف ا ئ د ة م ن ه ا ونحن ه ه ذ ف نتحدث عنها ر ف ونحن رفض ي م ع ا و ك ن ت ن و ا عن السؤال والطواف ع ن ي اليوم وقال صلى الله عليه وسلم اغنهم في هذا اليوم وفي روايه اغنهم عن الطواف في هذا اليوم إذن العيد إمام الشفيعي تخلصها والأقفة الطواف رأي أبي, حنيفة أبي يبقى حنيفة تغنيها كيف يسمع جيها كي تجيب الزكاة تجيبو على لمقدار المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوم وليله لحظة سيجب ي على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد على قوته وقوت عياله يوم وليله عندك ا صاع إخلايا ر فترى وليل وزيد عليكم عليك يعني يجيب عليك هذا كسخب هو ل السخط شيطان تخرج و ا ا ثلاثة ف ح س ب ومشيئه ا لدي تخرج طبيب مثالي محرى عنده ومشيئه ا ء سمسة ثلاثه دي ومشيئه ه ذ ا ب الإمام و ا ف والإمام الحمد م ثلاثه ة ذ ا و م ئ ي ئ ه و ت ج ي ب عليه عن نفسه وعن من تلزمه نفقته كزوجته و أ و ل ا د ه وخدمه الذين يتولى أ م و ر ه م ويقوم ب إ ن ف ا ق عليه انت وزوجتك ولا د ت ا ل ى مع الجبار الذين تجلب عليك نفقتهم وتلزمك أ م و ر ه م احرار كانوا او عبيدا ذكورا أ و اناثا صغارا أ و كبار المسلمين من ا والزوجه عند ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة والليس واسحاق أ ن الزوج يلزمه إ خ ر ا ج زكاه الفطر عن زوجته ل أ ن ه ا س ا ب ع ة ل ل ن ف ق ة والمسلم لا يخرج عن زوجته الكثيره ا و وخيص المو ولا د عنده عنده ي تجيب عليه ليس الصغير لا لأنه مسلم له مال وخيص من ماله وإلا على من عنده إلا على تلزمه الذي المال زكاة هذا ما صاهم ما أما كان ما يجنسانه إذا تخرجه فإن من من نفقة من المال ماله ما ضرئة شيء وخرج من مال ي من تلزمه أ ف ق ت ه أ ب و ه أ و من أ جده والبالغ إ ن كان معسرا أ و أصبح زمنا معسر يعني فقير م او ل ي أ زمن يعني ع مزمين مرض م و قبل مثلا زمنا فإن ق البلوغ فعلى أ ب ي ه والا ن ل الولد فلا ع هذه العاعة قبل البلوغ فزكاته على أ ب ي و إ ن أ ص ا ب ت ه بعد البلوغ فليس على أ ب ي شوف الشيخ الاسلامي ي س ت ي ق في ا ل أ م و ر ب كما يبقى حتى وعد حاصل ل أ ن الود ل لم يكن معوق م ن ي زاد مثلا او التعوق قبل ما يبلغ ك ت و ل لي واجب عليك نفقت و س ت ى تموت و إ ذ ا ك ا ن معك ف ز ك ا ت لكن اذا ابلغ او راجل عاد عد عاد مرض لا تلزمك زكاته لانه لرجل لا خ ذ م ن ن ف ق عد صبر م ا ض الذي منعه من العمل أو من او ت س ا ش ر ط وجوبها اشتريت أي من س الإسلام أ أ ل والجمهور ة ثم يكون م ق د ا ر هذه ا ل ز ك ا ة الواجبة فاض العيد وفاض تلزمه وليلته قوته وقوت يوم نفقته عن عن من م س ك ن ه وعساسه وحوائجه الأصلية ت ك و ن م س ل م شروط خ ف ا تكون مسلم العيال العيد وليم العيد وعن في ميك فيك انتوا دي نهار العيد؟ لانه يمكنك ان تكون اولئك من العيد بخمسين د ر ا م ا م ل ك ن س تغدى السطر وتغدى وتتشهد وشيطان عليكم عشره د ر ا م ق ا ل لكنك ت ق د ى ع ج ر ه درامات خ ل و ا ك تغدى عشره درامات لكنك ت ا د ى ع خ ر ج ه د ر ا م ا ق ل ك ل ك تغدى عشره درامات ل أ ن ك تغدى عشره درامات لكنك ل غ د ى عشره ة درامات ل ا ن تغدى عشره د ر ا م ا ل لك ت غ د ي عشره درامات ل أ ن ا ل أ غ ن ي ه س ي ع ط ي ل ان ك ف ق ك تصور انت م خ ر ذ ك ا و ك تاخذك هذه ا ل ذ ك ا ه ا ل و ح ي د ة التي يخرجها و ي ي ع ر ج ه ا و يخرجها يستحقها و يخرجها تعطيك ق ل ي ل و ت أ خ ذ ه و ك ث ا ان ي ت ق ل ل ه اجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا ي ح ت ا ج ه و هذا الشخص يكون زيد على مسكينك و لا تفعله ل لدرجه بار بس ان تقول لك شيء يستفيد شواء عنده نز ذكي وكانت ف ق ه سواء عفقه ه يقول ح ن دو داره لا إذا يبيعه يبيعه سننزير يقول لك بغايا ه يمشي بأس المسكن يسغي يكري فيما عمش هو فقه ا ل و ا ل ا و ا ل ح والحوائج ا أ ص ل ل ي ة ا ا ل أ ص ل ي ة صور انسان خ ط ا ف في خطف ا ل ل ا د ه هذا شيء طويل قديم ة و ك ل م ل العربيان تكن وحركه عيانه تغيرهم بروسياتهم يقول فاذا اعطيت ذكره فاخبرتك مليون ي لازل بانه كي ي ل يمكن هي ان و ت ي و ن مستحيل ن ان تكون ع د مستحيل ان تكون ب مستحيل ق و لك تقول فقير لي ولديهم ل ي و ن مليون م ل ي ن مليون مليون مليون مليون مليون م ل ي ن مليون م و ن مليون مليون مليون مليون م و ن مليون مليون م ل ي و ر مليون م ل ي م ل ن ي مليون م ل ن م ي و ن مليون م ل و ن م ي و م ل ي مليون ل ي و ن مليون م و ن ل ي و ن م ل و ن مليون مليون مليون م و ن مليون مليون مليون م ي ن م ي و ن م و ن ل ي و ن م ي ن مليون مليون مليون ل ي و و ن م ل ل ل ي ي و ن مليون م ل ي و مليون ل ي ي و ن م ي و ي و ن م ل م ل ي ي ن مليون م ل ي و ي و ي و ن ي و ن و ي و ي و ن ل ي و ن و ل ع ن د ا يمكن ي ا ق ي لها لديك مسكينه ل ا ن ي لا ل م ك ن ان يكون لديك م ا ك ي ن ه لانه لا يمكن ان ي ك و ا لديك مسكينه لانه لا يمكن ان يكون ل ي ك مسكينه لانه لا يمكن ان يكون لديك مسكينه لانه لا يمكن ان ي ك و ا لديك مسكينه لانه لا يمكن ان يكون لديك مسكينه لانه لا يمكن ان يكون لديك مسكينه ل ا ل ه لا يكون لديك مسكينه ك ش ولكنهم وزعان ا ج و والأسد ع كانوا ل ح ل و ل ب ر د يجب ينتبه ا ي ل ان و يكونوا مسؤولين ا ويقولون ا ل ب ر د م ض ا انهم يجب ان ي م ك ع ن د و ا ن ج م ا ؤ و ا ل ح ر ك ة ي ن و ي ن ج م ان ع د يكونوا ل مسؤولين ة يلقى, يلقى ك ولكن ا ت ش ر دورها ا في ل ا كنا لدينا اهم طلبات ا كان كثيره هو تسمى بالفرنساوي عمرها ل ي ا ن لا ب ي ر ك ي ع ط ي ا المحطة من ق ط ع و م ن ه و ك ي بتقديم العلوم ا ا ل ر ي ا ض ي ة ويقومون بتقديم العلوم ا ل ر ر ي ا ض ي ة كيطير السمرير ن ج و م ي خ ر ج و م ن ن ا و م ا ع ن د بتقديم ه م م ا ل ب ف ل ح اللح قالك اللح في في م الرياضيه كي تخشي خ رياض ص نبصل اخلص عساد كده ن ايش غاي ببا خلص و ك ا ن ت ت ق و ل لك م ا ت خ ان ي ا ج ي بخمسه ة و د سنه ولكنها تتمكن ر ة من تجربته شي الياه الياه اللي مرة صور الأرض يزولوه عشاد عشاد خدامن لكي في ص ل اش يخلني البصلة؟ من ي طيب م ا ي ل خمسه د ي ز و ل سنه ولكنها تتمكن من تجربته ا ل من ع خمسه سنه ولكن يحسبونه اشرار ا ل ب ط ا ر ا ت لا يستحق ولده المنحه ويقومون بمساعده ا ل ل ص ا الجميع بمساعده ي الاجباري ويحذفون ا أعلاش ل ك م اجبارهم كيف ي ا يتقع شيني وكيجي ينهي دونسي وكيجي ان ل خلال ش ا يا ر رخصة رخصة ع ع ا ي كريم ة رخصة طالب ع ل الله الملائكة م نحتها إن لتضع ط العلم يستغفر رضا بما طالب العلم يصنع ي إن له من في السماء ومن في الارض حتى الحيثان في الربع ب يستغفرونه ا ا الواجب في بدقه البدر صاع من القمح أ و الشعير أ و التمر أ و الزبيب أ و ا ل أ ق ي ط أ و ا ل أ ر ز أ و الذره أ و نحو ذلك مما يعتبر قوتا حسب البلدان قمح والتمر المجفف للشعير والزبيب اللي والزرع والأرض قرامات حسب سنزد البلدان كيوزن بمدية يذكي ل ويستسلم ويذكي له وربعه بعد ذلك هل يجوز إ خ ر ا ج ه ا ب ا ل ق ي م ة أ و لا يجوز, يجوز ما تخرج منه قال مالك يؤديها من كل ما تجب فيه الزكاه ء إذا كان ذلك كان من ن قوتي يعني والأزبيب والأزبيب. وروي ع أنه تؤدى من القمح تسعة أشياء وقال ا ا والسلت والأرز والدخل والذرة والزبيب ل ش ع ع ي ر و و م م ر يعني ابو يكون غ ا ل قد البلدان أهل البعض حسب ق ا ل أبو حنيفه ان اخرج الدقيق بريعه اجزاه قال حنيفة إلا أبو هو هو ما هو و حنيفة يدخيق يدخيق بما يرزئه على هذا سفرحه ولم هذا عن أبو ح د يقل ملك ولن يرى ي مالك, مالك بزواج الدقيق لفقدان الصاع والمقدان المحدد قال ك مالك بزواج الدقيق ك ل ف ق د ا الصاع والمقدان المحدد إن حين الحسد الحسد تقول للحسد يحسد يزر يزر كيف يزر يزر مش كيف أقل وسئل ي ا ا الامام ي ل إ أ ح م د عن عطاء الضرائب في صدقات الفطر فقال أ خ ا ف أن الا يجزئه قال فقال قالك قالك وما لا منه أنا تجزئ خايف لكن الإمام ب وقال إخراجها له ي وقيل م ة ل قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان ي أ خ ذ القيمه يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ف أ و ر د قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو يرد على قيمه مخالفه للسنه وهذا قول مالك الشافعي وقال ا ل إ م ا م الثوري و أ ب و حنيفه ة و أ ص ح ا ب يجوز إ خ ر ا ج ا ل ق ي م ة وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري رضي إخراجها بالضراهن البصري ذكركم الضراهن يجوز بالقيمة يعني سبيعين في الله قالوا قال العلماء لا الفطر عطاء عنهم وعن تعطى وعن حسن من أن تعطى في صدقة بأس ف ذ ل ك للعلماء أ ن ه كان يعطي في ص د ق ة الفطر ورقا اي دراهم فضيه ي ا ل ا قال الدكتور القردائي للحفظة محبزا إخراج القيمة بعد وضع الملتهدي المعاصر الحكمة بعد به بغي إخراج الفقهاء القردائي والمخرج الذي خلج به في هذه الزكرة دكتور خلج قال الفقهر في كالدير دير وضع وشوف هذه بالأعراء نأخذه أن لن حسبا وننظر ونرى ما الاحسن للفقر والمسكين إذا كنا الطعام الزكاة قلت بلد يقل فيه الطعام غير موجود. من الطعام. فإذا كنا في موجود سنعطى غير اشترون أئما حيث كان أ م ا كيف حالنا هذا بموجود الزربح ط ي فهو ا ع ممتاز ومتوسط ورديء وعندنا الخبز المضور والطويل و ا ل ت ل ف و ن ا الخبز والدبالج والشفنج والكومير و ب غ ر ي ر والملاوي و ا ل ح ر س ه ا ل ك ع ب ه والقاطو و ا ل س م ن والبطبوط والتريد والسميت المجرحه والشيء عندنا والله إ لك ا زين م طهم غهب و ز ب ومحلي وفي حاله ا خ تقريبا ص ب و ها خفز ل ق ر ي ب ا تقريبا تقريبا ل ق ر ي ب ا ل ل ا ق ر ي ب ا ل ت ي ر ي ب ا تقريبا ا ل ر ي ب ا ل تقريبا المخنف تقريبا ن ل ل ق ر ي ب ا و ق ل لا ك ي ج و ز إ خ ر ا ج ق ح ي ب ا ت ع ط ي ب ا تقريبا تقريبا ت ق ر و ل ي س م ع ن ا ه هذا أ ن ت لا ي ب ا ت ز ر ع هو ل ط ي ب ف و ق ر ي ب ا تقريبا تقريبا ف تر وفي صباح الحين لا يقومون د ا ما قياه ا عند ح بزياره ج كيف الاخرى و ي ق و م و ا بزياره ذ الاخرى ب ز ي عن ا ل س ؤ ا ل ا ل العيد ب ز ر ى و ش ي وحديد ق و م ي ن بزياره الاخرى لك ج ب ا ل ل و س ت ز ي و ا ل ه م الاخرى ه ويقومون ي ة ب ز ي ا ولا ل ه الاخرى ق ل بزياره و ل الصنق الاخرى يتادب ح ك بالله ا ا الدنيا في أ ح ك مع الفقهية كي حركوا ل ى ابي ل ن ا س ا الإمام ل ل ه شوف ن م ا حنيفه محدد ح وعلى ل ظاهر ا ث أشكر شو لانه ي ل سبقه في إ م ا م ه و ي ت أ د ب مع الشافعي و ي ت أ د ب مع مالك ومع الحسن البصري ومع عطاء وقال أخاه لحظه العلماء ا ل ي ع ر ف و ا الله لكنهم ل ي ق و ل و ا هذا حرام وهذا حلال لا إ ذ ا كان حلال يقولون لا باس به ف ق و ل ك لا باس به إ ن شاء الله و إ ذ ا كان فيه حرم و ل ا د ك يقول لا أ و د ع ك اكرهه لا أ ح ب د ه أ ت ر ك ه أ ح س ن شيء الفاظ مؤدبه ادب أ م ي ب ز غ ت ا ل ح ا ر ة و ق س م و لك بالله لا حرام ل والله لا حلال وقالوا عبدالله سوف تجد امام شاب شاب ا ل في الفيخه وقاموا بتصوير الناس بالمغرب وقاموا بتصوير الناس بالمغرب وقاموا ن بتصوير ا ل ن ا إ م ا م ا ل م ز ر ب وقاموا يا ت ص و ي ر الناس بالمغرب وقاموا بتصوير الناس ق و ل ه م ل غ ر ب فقال لهم ن المغرب سمره في الطريق قد ق لا ن ادري لن تقولوا انهم لا ادري لكنهم لا ادري لكنهم لا ادري لن تتعرضوا ل ي م ه م في الطريق ولكنهم على لا يحلفون عليهم بالله ولكنهم لا يقسمونك بالله لا ل تتعرضوا ل ا ي م و ز الامهم ل ا خايف ي ولكن ي ل ق ض ي ة مقبوله ولا في الأرض. الله تعالى غير صحيحة او مردوده ة لا تنقصك ن في ا ل أ ر ض ا ل ق ب ل واردها لا تقبل و ي ا تقبل ولا تقبل ولا تقبل ولا ت ق ولا ت ل ولا تقبل ولا تقبل م ل ا ت ق ب ولا تقبل ولا ل ولا تقبل ولا ت ق ب ولا تقبل و ل ي تقبل ه ل ا تقبل ولا تقبل ولا ت ب ل ولا تقبل و ل تقبل ولا ت ق ل ولا تقبل ل ا ت ق ولا تقبل و ل ن تقبل و ا ت ق ل ولا تقبل ولا ق ب ل ولا تقبل ولا ت ق ل ولا تقبل ولا ت ق ب ولا تقبل و ا ولا تقبل ولا تقبل ولا تقبل ولا ق ب ا ل ف ل ق ب ولا تقبل ولا ل ولا تقبل ولا ت ل و ا تقبل و ل ي ه ولا تقبل ل ا تقبل ا ق م ح ولا شعير ولا ف ر ب و لا يوجد فرنان ولا ممتاز ولا خبز ولا طيب ولا خبز طويل ولا عريض ولا مدوّر ت ل عمود ل مكله في الرضا الشباكية الرضاة ويأكلها في الخد والطمار والزبداء وفي بعض الاحيان ل ل ا يمكن ان ت ت ح ر د عاصراء اللون والبنان والبوكا والناناس ل ي يدارين ا ل ولكنها كي ا و د ح رمضان ك تتحرك س ن سما ا ب ل ي يأتي ح بالجهة عاصراء ا ر اللوز والقرقاع ي كي مغلظة ل ا ج والزجلان م ب مقويض ب تصوروا يكون فقط ح ي ن قرقاع غير رماده يجب يحتربها أن ة يمكن يكون يسوهل أن القرقاء ب ر ن ض ا ن وطحنهم المسلم القرقاء واللود والجنجبال يجب أن والكوكو على الطحين ب ي ليلها وماذا ل لا س ك يموتون ن ي ج ع ا ن ف ق ر ا ء من بين مقاصد رمضان هو أ ن نفكر الفقراء الذين ي ج و ع و ن في رمضان وفي غير رمضان وحنا تذكرون فبكروا وحنا كانوا يحتكوا تخذوا وحنا نجوعوا صراحة من نمز من لأنه كان المغرب شيئا الشتاء لا ما, ما وما ما ما وما ما الليل ومضاعف لا لا فصل في لم ومع يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد فقر ولكن ي ه ا ن ا ا عادة المقدارين ويجبها الحفاظ ع على ت جوز يجب خيال ت و د للدور مقاصد ي السياره ومعاد لا ك م وعندما تتحقق في الاسلام م صحيح حجل كان صندي وكان صوم وكان صومه وشي ب ا أ ه و ء ولي خ ا ا ل ل ي ب غ ا ئ ز كل شيء ج ا ئ كل شيء جائز كل شيء جائز كل شيء كل شيء ج ا ل ز كل شيء ا ئ ز كل شيء جاهز كل شيء يؤكلهم يوميا لا بد م الابيض ولا بد د من اللحم لماذا صينيين صينيين اذا قل الطعام خر ج الطعام واذا ت ن الطعام نعطيه المال نعطيه ا ل ق ي م ة ي ك و ن فيه س ه و ل ة ب ا ل ن س ب ة للمخرج و ي س ر ل وافضل واحسن ب ا ل ن س ب ة للفقراء ا ل م س ك ي ن ت ب ا ل و ا ل ه ك انهم ي إما ي ي ح و ي ة إما ي ي ح ي إما و ن و ي إما إما الدجاج ح و ت إما ي ب غ ى و ا ل ل ي يبغى ح ي ا ل و ن ويحيون ويحيون ق ويحققون ن ا م ا ص د غ ي ن عن ا ا ه م ل ويحققون ا إذا ف ق الدك الزرع اللي ع كي ا دبا هات الناس ل ل ي هم دايين ح م ل ا ء ق ق و ن هل ي خ ر ج ه ب ل ق م ما ق و ن ويغنيونهم عن التوصيل ا دبا ز ر ع وه أنا ن بيجي ع د هذا م ما منه تطحين والتطحين قدخرش إ خ يحتوي ل ل ر ة و ق الضراء ت ش ر ه وتجيبوا على الطحين ر يخرجوا يعاودي عود ولكن ي لا ي ت م ن ويش لي ع ن د ه م ان تشرب ت ي منه منه ط للعلاس ويجعل د غير لهذه م الرحبه و يبيعو ك م ثاني وتعاودي ويعاودي ج السحر كي يتبسك لأسفحارة ولكنهم ا كانوا ح ر يحبون في فلان ط ك م ح ا أو يكونوا مسؤولين عنهم نتمنى ويعرفونهم ا ا ا ك ي بانهم ي ع و لكل ا ي ي ب و ن ان يكونوا و ل ل ك م س ؤ و ل ا ف ي المبلاثة ي عنهم و ويقومون ب ت ف ر ي ب ع ث ه ا الله ويقومون ت ت ع د ب ت ف س السامة ع ل ي غ ه ا و ي ق ا م ا و ن بتفريغها ل ويقومون الأنسان بتفريغها س ك ن بحفال ويقومون ي هذا بتفريغها ل و ي ا و م و ن بتفريغها ويقومون بتفريغها ي ا و ا ق و م و ن بتفريغها ويقومون ل ب ت ف ر ج غ ا ويقومون بتفريغها إذن ولكن هذه المقاصد تغيرت بالتغير ا ل ز م ا ن و ا ل م ك ا ن والحال والحالي إ ن ن عند س ا الفقهاء ل أشوفه ص أ م س والانساني ربوع قنطر ونزدر ق هو ل ل ل ر هذا ا ا ز ب لدى الفقهاء ب خ ص و ل ي و ك ثم تم أعطيه فارنة، كريفة، تم الروز تم تم ك الشواري تم تم تم تم يقول بعثوا ويأعطيه إلا النحفة غير ا بهاي بهاي؟ هل أفضل بخلط إنه تم ا ي ن تم تم تم تم تم تم تم ل م تم تم تم تم ع ن د م ب ا ل م ر م تم تم تم تم ت ل تم تم د ر تم ص تم ت ش تم اذن من اجل ان يكون هناك عائله اخرى لانه يحتاج الى عائله سير و ب اذن ر وركاب و السيارة ا ل ويدي ما و نبخش مع الله عز وجل ل أ ن ه كريم وجواز وهذا فيما يتعلق بالذكاء و ا ل إ خ و ة و ا ل أ خ و ا ت أ م ا ب ا ل ن س ب ة للعيد فهي له أ ح س ن السياق وجديدها أحسن ا لان ط ي ب حسب الرسول و الله والخروج إلى لحضور والخطبة لأنها سنة رسول الله صلاة العيد صلى عليه في وسلم وفي و توزع ج العيد جوائج ل ا لأن ل صلى الله عليه وسلم لأن في صلاة العيد وفي الخروج العيد توزع لأن يقول ف ه ذ اذا الحديث أختم إن شاء الله أختم إن إ كان يوم عيد الفطر وقفت ا ل م ل ا ئ ك ة على أ ب و ا ب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إ ل ى رب كريم يمن بالخير ثم يسيب عليه الجزيل لقد أ م ر ت م بقيام الليل فقمتم و أ م ر ت م بصيام النهار فصمتم واطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم ف إ ذ ا صلوا نادى مناد الا إ ن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إ ل ى رحالكم فهو يوم ا ل ج ا ئ ز ة ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم ا ل ج ا ئ ز ة اللهم اجعلنا للذين يقرضون ج و ا ئ د ه م يوم العيد اللهم تقبل منا ا ل ص ل ا ة والصيام و ح ل ص ل ن ا في ز م ن ه خير ا ل أ ن ا اللهم لك الحمد حتى ترضى ا ولك الحمد إ ذ ا رضيت ولك الحمد على حمدنا إ ي ا ك صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ن اللهم ثبتنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبتنا وثبت الذين رجعوا إ ل ي ك في هذا الشهر على دينك و ا ف ر ا ك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إ ل ى طاعتك يا قوي يا عزيز برحمتك نستغيث أ غ ث ن ا إ ن ك على كل شيء قدير اللهم د ي ن ا وهادينا واجعلنا هداه المهتدين ونجعلنا ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين ا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أ خ ر ن ا وما أ س ر ن ا وما اعلنا م وما أ ن ت اعلم به منا أ ن ت المقدم و أ ن ت المؤخر ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا واهب لنا من لدنك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت الوهاب ربنا إ ن ك جامع الناس ليوم النار ب ف ي ه إ ن الله لا يخلف الميعاد ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار ربنا ظ ل ن ا انفسنا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا نكون ن ا من خاسرين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنب الا ل غفرته ولا دين إ ل ا اديته ولا مريض إ ل ا شفيته ولا ضال إ ل ا هديته ولا جاهل إ ل ا علمته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاح لا قضيتها و ي س ر ط ه ا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لاجعل فينا ولا منا ولا معانا شقي ولا محروما اللهم ل ج ع ل فينا ولا منا ولا م ع ن ا شقي ولا محروما اجتنا فوق ا ل أ ر ض وتحت ا ل أ ر ض ولا تفضح ما يوم العرض ع ن اللهم اجعلنا من المغفور له في هذا الشهر المبارك ومن المغفور له ومن العتقاء من النار ومن الذين ي ن ا د فيهم أ ق ب ض و ا جوائدكم اللهم اجعلنا من أ ص ح ا ب ج و ا ئ د يوم العيد اللهم اجعلنا من ا ل مقبول عندك يوم العيد وتقبل منا ا ل ص ل ا ة والصيام والصنا في ز م ن ه الخير ا ل ا ن ا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها حقيرها وجليلها ما علمنا منها وما لا نعلم ونعوذ بك أ ن ن س ر ك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما نعلمه يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم وفق ولا ت أ م و ن ا الى ما تحب وتغرق وعمل و ا ر ه م الحق حق وزقهم اتباعه والباطل باطل وزقهم اتنابه اللهم اجعل بلدنا هذا بلد ا ل م ن ا م ط م ئ ن سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبنا وزنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم افرغ عليهم صبر وثبت اقدامهم و ا ن ص ه م على القوم الكافرين اللهم افرغ عليهم صبر وثبت أ ق د ا م ه م وانصرهم على القوم الكافرين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم انزل نقمتك وغضبك على الصهيونيين و أ ع و ا ن ه م من المنافقين والصليبين اللهم ا ش ت شملهم ونكس أ ع ل ا م ه م واكسر شوكتهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك م س و ر ه م فخذهم بما شئت وكيف شئت انك على كل شيء قدير و ب ا ل إ ج ا ب ة جدير اللهم إ ن ه م لا يعجزونك ف أ ي ن فهم عجائبك ق اللهم اجعل حجاره الفلسطينيين على ا ل ص ه ا ي ن ة أ ب ن ا ء القرد والخنازير ا ج ع ل ه ا عليهم حجاره من سجين فلما يموهم بها تجعلهم كالعصف الماكول اللهم اجعلهم كالعصف الماكول اللهم اجعله م كالعصف الماكول يا أ ر ح م الراحمين يا قوي يا عزيز يا من بيده الخير وهو على كل شيء خ د ي ر ا س أ ل ك و أ ن ت المجيب ا س أ ل ك و أ ن ت المعطي ن س أ ل ك يا قوي يا غ ب ا ر يا متكبر اللهم ارن ع ز ا ئ ب قدرتك في أ ع د ا ئ ك واعداء دينك عاجلا غير عاجلين يا سميع يا مجيب و ص ل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أم تريد الام التي ف تخطر م م ا ع ل س غ مع أولادها ربما من سؤالها أنها تنهاهم ن لكن ذلك ل اولادها ي ن ف ذ أوامها يجوز و للأم تقتل ل أن أ مع أم ل ا الام أ م ل تقتل ت ي ع أ و ل ا د ه ا ر ب من ا هذا الأم م سؤالها أ ن ه ا ترى ب أ ن م ش ا ه د ة التلفاز حرام وترى ب أ ن الاستماع للموسيقى حرام و أ و ل ا د ه ا ربما يكونون م ذ م ن ي ن على التلفاز س و يستمعون للموسيقى و هي تقراوا هذا و ترفضوه تلفزى غير و ا للسؤال السلفزى ح ل ي تراه ح م أصلا تلفزى ا ل حراما ي الحلال حرامها حرام, حرام وحلالها حلم ما كان يجوز مشاهدته وما كان كان يمكن يمكن الحلالنفيذة يجوز في مشاهدته الدار تحرم تخدم إ م ا ت ط ل ع للجيران و ت ت ر ب الحجر ل واما تشتح من طيب دماغ مش ان تترك الحرام فلا ك ن تفزع بهذا كنت تطلق الشجر ح ولكن ا ي لن ر ا وإذا ك تترك الحرام ا ب نقية حاسيثة نقية أخبار إسلام بسلسلة فلا رياضة يكون تفزع بهذا الشجر ا م ج ت م ع ا ل ا س ل ا م كله هو وسائل الاعلام تفسد ا ل أ س ر ة و ا ل أ و ل ا د باللسان و ا ل ص و ر ة ب ا ل ص والصوت ر ة و ب والكلام ب و ب ا ل أ ف ل ا م والمسلسلات ب والمسرحيات والسكتشات و ا ل إ ش ه ا ر والجميع اللغات ب ا ل د ا ر ج ة و ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ف ر ن س ي ة و ا ل أ م ا ز ي غ ي ة واكثر ا رسوم د البشر ت متحركة ا ح ت ر د س متحركه ة م ت ب ج ولكن ا ا ر ت و ر ي الاطفال يفعلون ا ل ش ذ و د الجنسي عن ل الشدود طريق الرسوم المتحركه ولكن ا ل أ م نسبه الموسيقى لا تفرق بينها وبين اولادها ما وصغرها المستوى هي لا عليها إثماء تفرقها أمنا و ل ي ن الله ت لم يصل و ل ل ش ذ و د الجنسي ولا شيء كريم وجه الله ولي حاجة وليس شيء ولا أزواج على دام شيء حرام ا ج ة منه و ل بالحق وتواصلوا بالصبر وقصوا ا ش ر إذا ما ما فيك تسرم ولكن ا ع معروف م ل ه الله هو ح ق و قول الحق الصبر وهذا وهذه الأمة مع تسرق ع أولادها يهدمني م حظم تبقى عليهم ع ارشادهم ل ط ق و م ر و ع والهداية ولكن أولادها الله لا الله يرشان الجزلة تهدي هببت بيد يهدي إنك إنهم من من معهم في تبقى وقامت ه ر ه القيم و ا ن ف ع ل التي واجبها قبل ان نقوم بها سبعه وسبعين الشي من اجل لا م ي ع ا البلد ك او من اجل ا ل ب ل د أو غ ا ل ب قصة س ي د ل ينفق ر أشهد لها 11-12